و ط ل الطلاق ق بجي ف ا البجري هو الطلاق الذي يكون إ م ا في الحيض لأن ت ك واما ن ل ر أ ة ح ئ ض ة وإما في طهر قد جامعها زوجها فيه فهاتان الصورتان من صور الطلاق البجري أ ن يطلق الرجل م ر أ ت ه وهي حائض أ و أ ن يطلقها في الطهر بعد الحيض لكنه قد وطئها في هذا الطهر فهذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم إ ل ا أ ن ه يقع و أ م ا الطلاق السني او الطلاق ل ل س ن ة فهو أ ن يطلق الرجل ا م ر أ ت ه في طهر لم يمسها فيه أ و أ ن يطلقها وهي حامل على التقسيم الذي سنذكره في كلا الطلاقين هذا هو التقسيم الذي جرى عليه أكثر الفقهاء وهو التقسيم ا ل أ ض ب ط وهناك تقسيم آ خ ر أ ش ه ر من هذا التقسيم إ ل ا أ ن ه ليس بضبطه وهو يحتوي على هذين القسمين يحتوي على الطلاق ق س م ي يحتوي ن على ل ا السني والطلاق البدعي إلا أن الذين قسموه أضافوا إليه إذا الإنسان الذين طلاقا آخر وهو الطلاق الذي ليس بدعيا ولا سنيا وهو طلاق الصغير طلق أضافوا بدعيا سنيا أن امرأة قسموه وهو وهو آخر صغيرة لم تحق بعد و ك ا يطأها ن فإن ط ل ا ق ه ا ل ا ي ص ف ب التي س ن ة الآية ولا وكذلك بالبدع ل ا يصف انتهت من الحيض طلاقها لا يوصف لا بالسن ولا بالبدع و ا ل م خ ت ل ع ة طلاقها لا يوصف ب ا ل س ن ة ولا بدعه وهذا التقسيم و إ ن كان أ ش ه ر إ ل ا أ ن ه ليس ب أ ض ب ط وذلك أن التقسيم الشرع هو التقسيم أن الشرع ما يكون الطلاق في ه سنيا او بدعيا وتندرج فيه الصور التي ذكرناها في التقسيم الثالث لمن قسموا الطلاق الى سني و بدعي ولا ولا ل ا سني ولا بدعي والاصل في هذا الموضوع في موضوع الطلاق السني والبدعي قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن أ ي في وقت عدتهن أي في الوقت الذي ت ب د أ فيه ا ل ع د ة فطلقوهن لعدتهن أ ي في الوقت الذي ت ب د أ فيه ا ل ع د ة كما تقول كتبت لعشر من الشهر أ ي في وقت خ ل ا فيه من الشهر عشر فطلقوهن لعدتهن اي في الوقت الذي ت ب د أ فيه العده ة والعدة ا ل تبدأ من على تعالى الله ما شاء سنبينه إن شاء الله تعالى وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ا ل إ م ا م مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع أ ن ه طلق م ر أ ت ه وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سأله المرأة طلاق الحائض ل عن ف ع ل ا ب عبد ن ه ا ل ل فسأل ه عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لعمر ه الله صلى الله رسول صلى ل ل ي ه و س قال ل ع م مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهره ثم تحيض ثم تطهره ثم إ ن شاء أ م س ك بعد و إ ن شاء طلق قبل أ ن يمت ثم إ ن شاء امسك بعد و إ ن شاء طلق قبل أ ن يمت فتلك ا ل ع د ة التي أ م ر الله أ ن يطلق لها النساء هذا الحديث رواه يونس بن ج ب ي ر و أ ن س بن سيرين عن عبد الله بن عمر أ ي ض ا إ ل ا أ ن ه م ا لم يقولا ثم تحيض ثم تطهر أ ي اقتصرا في روايتهما عن عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطفر ثم إ ن شاء أ م س ك بعد و إ ن شاء طلق قبل أ ن يمس فتلك ا ل ع د ة التي أ م ر الله أ ن يطلق لها النساء وروى مسلم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أ ن ه طلق ا م ر أ ت ه وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أ و حاملا وروى مسلم عن أ ب ي الزبير أ ن ه سمع عبد الرحمن بن أ ي م ن مولى ع ز ة ي س أ ل عبد الله بن عمر و أ ب و الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق ا م ر أ ت ه حائضا فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر ا م ر أ ت ه حائضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ف إ ذ ا طهرت فليطلق أ و يمسك الأحاديث التي ذكرناها هي الأصل في موضوع الطلاق ن والطلاق البدعي ففي هذه ا ل أ ح ا د ي ث ما يدل أ و ل ا على أ ن الطلاق في حال الحيض ب د ع ة وحرام وكذلك في الطهر إ ذ ا كان الرجل قد جامع زوجته في ذلك الطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء طلق قبل أن إذا طلق وإن شاء معناه إذا أن بعد يمث المسيس إ ذ ا طلق زوجته بعد أ ن جامعها ء في ط ه ر ه ا ف إ ن الطلاق يكون بدعيا ويكون حراما طلق عبد الله بن عمر ا م ر أ ت ه في حال الحيض ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أ ن ي أ م ر ه بمراجعتها ونهاه عن الطلاق في ا ل ط ه ر إ ذ ا كان قد مت هذه هذه الفائدة الأولى من هذه الأحاديث والفائدة الثانية من أ ن هذا الطلاق وان كان بدعيا وحراما إ ل ا أ ن ه يقع ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر فلولا أ ن الطلاق كان قد وقع لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها ل أ ن ا ل ر ج ع ة لا تكون إ ل ا من طلاق فلو لم يكن الطلاق واقعا لما أ م ر عبد الله بن عمر أ ن يراجع زوجته فكونه أ م ر أ ن يراجع زوجته يدل هذا على أ ن الطلاق كان قد وقع هذه هذه حديثه ولذلك الفائدة الثانية التي تستفاد من هذه الأحاديث ولذلك قال ابن في من يونس بن جبير في عن جبير عمر قلت لابن عمر فهل عد ذلك طلاقا قال فمه أ ر أ ي ت إن عجز و ان س ت ح م ق ي ع ي أرأيت إن عجز واتحمق س أ ي س ق ط عنه الطلاق ع ج ق ه أ و يسقط عنه الطلاق عجزه يعني لمعنى السؤال أكفف هذا إذا كان الرجل أحمق أو كان الرجل أخرط وطلق في حالة الحيض ف ح ن ق ه وخرقه و ع ز ه وجهله لا ي س ت ط عنه ع الطلاق فالطلاق واقع ف إ ذ ن ما يستفاد من الحديث من أ ن الطلاق واقع ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بالمراجعة قد فرح به عبد الله بن عمر فلم يعود بن به بن التنباط قد الله الله الأمر وإنما فلم هو أمر فرح نص من عبد الله بن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع على أ ن الطلاق كان قد وقع ولذلك أ م ر ب م ر ا ج ع ة زوجته فالطلاق بدعي وحرام إ ل ا أ ن ه واقع ل أ ن ه أ م ر ب م ر ا ج ع ة زوجته هذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة و أ م ا ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة فقد سمعنا في الحديث ا ل أ و ل الذي ق ر أ ن ا والذي رواه البخاري ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له مره فليراجعها ثم ي م س ك ه ا حتى تطفر ثم تحيض ا ثم تطفر ر هذه الفقرة الثانية ثم ثم لم يذكرها يونس تحيضا ثم بن جبير ولم يذكرها أنث بن سيرين وإنما ذكرها نافع في روايته عن عبد ع وهي ز ي ا د ة ث ق ة و ا ل ز ي ا د ة ا ل ث ق ة م ق ب و ل ة كما عرفناه في دروس الحديث فهذه ا ل ز ي ا د ة تدل على استحباب ت أ خ ي ر الطلاق إ ل ى الطهر الثاني يعني لو أ ن الرجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعها ما كان يعلم ثم علم فراجع زوجته ثم طهرت زوجته قال يندب له أ ن ينتظرها حتى تحيض م ر ة ث ا ن ي ة ثم ت ط ه ر وبعد ذلك إ ن شاء طلقها في الطهر الثاني و إ ن شاء أ م س ك يستحب له هذا وليس بواجب ليش ي س ت ح ب له ق ا ل و س ت ح ب له أ ن ي ؤ خ ر حتى لا تكون مراجعته إ ي ا ه ا من أ ج ل الطلاق ل أ ن ه لو راجعها في الحيض بعد أ ن علم ح ر م ة الطلاق في الحيض راجعها إ ذ ا طلقها في الطهر الذي يعقب الحيض م ب ا ش ر ة تكون مراجعته لها من أ ج ل ان يطلقها ولذلك ك م ه اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أ ن يطلقها في الطهر الذي ي أ ت ي بعد الحيض مباشره ة وقالوا استحبوا ل أن ينتظرها بعد الطهر حيضا وطهرا فإذا شاء طلق في الطهر الثاني وإن حيضا في طياسا الطهر وطهرا الطهر وهذا فإذا شاء شاء قال بعد طلق أمسك على النكاح من اجل الطلاق لو ان رجلا نكح وهو ينوي الطلاقه نكاحه صحيح عند جماهير فقهاء المسلمين لكنه مكروه له ان يراجع من اجل الطلاق ما دام قد راجع زوجته فليمككها او حاملة اكره فليراجعها ثم ل ي ط قال ه طاهرا او ح م ة قال هذا فيه دليل على ان طلاق الحامل لا ي ص ف بالبدعه لان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ه امره ه ر ا او ل والحامل ط ه ة ا ل ي ر ا ج بهذا ا ثم ل ي طاهرا او حاملة و ا ل ع ل ة ا ل ع ق ل ي ة في هذا او ا ل ح ك م ة في هذا ان ا ل م ر أ ة لو طلقت في الحيض فان عدتها ستزيد لان ا ل ع د ة ت ب د أ من الطهر فمعنى ذلك ان ف ت ر ة الحيض سوف تمر عليها وتكون من ع د تطويلا ه ا تكون ت لعدتها فمن اجل التخفيف على المراه يندب أن يكون, الطلاق أو يجب ان يكون الطلاق في الطهر وهذا المعنى لا يوجد في الحامل ل أ ن ه ا لا تحيض حتى ولو حاضت فطلاقها يكون بوضعها للحمل فلا تطول عليها العده ولذلك لا يوصف ل ا إ ن طلاقها ل ا يصف ل ب د ع ة ل أ ن ه ا لم تحض بعد وبناء على ذلك ما يرد فيها ما يرد في ا ل م ر أ ة ا ل ب ا ل غ ة ا ل ح ا ف ظ ة وفي هذه ا ل أ ح ا د ي ث د ل ا ل ة على أ ن القران انما هو الطهر وليس الحيض و أ ن ت م تعرفون أ ن ك ل م ة ا ل ق ر ا مما اختلف فيها الفقهاء فقال بعضهم انها الطهر وقال بعضهم إ ن ه ا الحي ن و إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى على أن القرأة أن ه واما ل ط ه ر و أ وجه ا ل د ل ا ل ة في هذه ا ل أ ح ا د ي ث على أ ن القران هو الطهر أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين ان وقت الطلاق هو زمن الطهر, الطهر. مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ت ط ر ر ثم إ ن شاء أ م س ك بعد و إ ن شاء طلق فتلك ا ل ع د ة التي أ م ر الله أ ن يطلق لها النساء فبين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أن ز م ان العدة هو زمان الطهر. فتلك العده ط ه ر فتلك ل ا ة التي ا ل ل أمر الله أن يطلق ل هو ا النساء ا ل م ط ل ق ا ت ت ي ر ب ص ن بأنفسهن ث ل الطهر ث ة عدة قروه أي أن ا م م ر أ ة ا ل ة ث ل ا ث ة قروء وهي ا ل أ ط ه ا ر التي أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يطلق لها النساء وهذا القول هو ا ل قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر و ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فقد قالت هل تدرون من أ ق ر أ إ ن م ا الاقراء ا ل أ ط ه ا ر و إ ل ى هذا ذهب الفقهاء ا ل س ب ع ة في ا ل م د ي ن ة رضي الله تعالى عنهم و أ ر ض ا ه م وذهب إ ل ي ه سالم بن عبد الله وابن شهاب الزهري وهو مذهب ا ل إ م ا م مالك و إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله عنهم جميعا وذهب ج م ا ع ة آ خ ر و ن إ ل ى أ ن القرى هو الحيض فمن ا ل ص ح ا ب ة عمر بن الخطاب وعلي بن أ ب ي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وهو قول الحسن البصري وهو اختيار ومذهب الامام ا ل أ و ز ا ع ي والامام الثوري والامام أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ن ا ا ل آ ن ما اريد ان اتكلم ع ل ى الخلاف في هذه ا ل ك ل م ة وكيف يستدل على أ ن القرء طهر أ و حيض هذا م وذلك ض و وإنما ع آخر ك ر استطرادا ن ا ه و ذ لوجه الدلاله ة في ذ ا الحديث على أ ن المراد بالقرء هو الطهر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ه أ ن يطلق ا م ر أ ت ه في ا ل ط ر ثم قال فتلك ا ل ع د ة التي أ م ر الله أ ن يطلق لها النساء والله تعالى أ م ر ا ل م ر أ ة أ ن تعتد ب ث ل ا ث ة أ ق ر ا ء ب ث ل ا ث ة أ ط ه ر والموضوع طويل وهو من الموضوعات ا ل خ ل ا ف ي ة ا ل م ع ر و ف ة عند الفقهاء قديما وحديثا وبما أ ن ن ا تكلمنا على الطلاق السني والطلاق البدعي وقلنا إن الطلاق البدعي إن حرام لابد أ ن يتساءل البعض عن احكام الطلاق اي الاحكام التي يمكن ان ترد على الطلاق الاحكام التكليفيه خ م س ة قالوا ان الطلاق تعتريه هذه الاحكام ا ل ت ك ل ي ف ي ة ا ل خ م س ة ف ت ا ر ة يكون واجبا و ت ا ر ة يكون مندوبا و ت ا ر ة يكون مباحا و ت ا ر ة يكون مكروها و ت ا ر ة يكون حراما قال فالطلاق الواجب كطلاق الواجب المولي للذين يؤولون من ن ت ا ئ ه م تربص أ ر ب ع ة أ ش ه ر ف إ ن ف ا ء ف إ ن الله غفور رحيم و إ ن ع ز م الطلاق فان الله سميع عليم فقد ي ج ب القاضي على المولي أ ن ي ق ع ط ل ق ة على ا م ر أ ت ه التي الا منها على ما سنذكره قريبا إ ن شاء الله في مباحه ا ل ي ا ل ش ق يفرق الطلاق ا إذا ارتأى أن يفرق بين الرجل وبين المرأة وأما المندوب أن بين وبين فهو طلاق ا ل ز و ج ة التي لا يكون حالها مستقيما كطلاق سياج الخلق أ و كطلاق ا ل م ر أ ة التي لا تعرف ب ا ل ع ف ة التي تكون غير ع ف ي ف ة و أ م ا الطلاق المكروه فطلاق م س ت ق ي م ة الحال جائز لكنه مع ا ل ك ر ا ه ا الطلاق ليس حراما إ ذ ا كان طلاقا سنيا فليس حراما ولكن ا ل م ر أ ة إ ذ ا كانت م س ت ق ي م ة الحال ولا تؤذي زوجها ولا يوجد شقاق ب ي ن ه وبين ز و ج ي ا فطلاقها مكروه و أ م ا الطلاق المباح قال طلاق ا ل م ر أ ة التي لا يهواها الرجل لا في بينه وبين م ش ق ة لكن لا يوجد بينه وبينها ا ن ف ة ولا يوجد بينه وبينها تفاهم واما الطلاق, الحرام فهو الطلاق, الذي ذكرناه الآن وهو الطلاق البدعي الطلاق المراه اما في الحيض و إ م ا في طهر قد بسها فيه قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى الطلاق سني وبدعي أ ي أ ن ه قد يكون ل ل س ن ة وقد يكون ل ل ب د ع ة وحكم الطلاق البدعي أ ن ه حرام وهو ض ر ب ا الضرب ا ل أ و ل طلاق الرجل زوجته في حيض ل ا م ر أ ة موطوئه اما التي لم ت و ط أ اي التي لم يدخل بها زوجها هذه ل وقد عرفنا ي الادله على الطلاق البدعي من حيث المنقول و أ م ا من حيث المعنى فالطلاق البدعي ت ق و ل به ا ل ع د ة وذلك أ ن ا ل ع د ة ت ب د أ ب ا ل أ ط ه ا ر والمطلقات ي ت ر ب ط ن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه ق ر ؤ أ ي ثلاثه أ ط ه ا ر ف ت ب د أ ا ل ع د ة مع ب د ا ي ة الطهر ا ل أ و ل ف إ ذ ا طلقت ا ل م ر أ ة في الحيض ف إ ن ه ا سوف تطول عليها ا ل ع د ة ل أ ن ا ل ع د ة تصير ت ثلاثه أ ط ه ا ر مع أ ي ا م الحيض التي طلقا فيها فيلحق ا ل م ر أ ة الضرر ب ه ذ ا الطلق ولذلك نهى الشارع عنه الا أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا س أ ل ت الطلاق في ح ا ل ة الحيض زوجها لا يريد طلاقها إ ل ا أ ن ه ا هي التي س أ ل ت ه الطلاق فطلقها بناء على ذلك في الحيض ب س ؤ ا ل ه ا هل يعتبر هذا الطلاق بدعيا أ ي ض ا ويحرم على الرجل إ ي ق ا ع ه في ح ا ل ة الحيض أ م أ ن ه لا يعتبر حراما ل أ ن ا ل م ر أ ة هي التي س أ ل ت وهي التي, رضيت وهي التي رضيت بالحاق ت ط و وهي ي ل ا ل أ ذ ى بها فهل تنتفي البدعه عن الطلاق إ ذ ا وقع ح ا ل ة الحيض بسؤال ا ل م ر أ ة أ م أ ن ه يعتبر بدعيا ولو س أ ل ت ا ل م ر أ ة هذا ورضيت به قال جمهور أ ص ح ا ب ن ا وهو ا ل م ف ت ا به أ ن الطلاق يكون بدعيا ولو رضيت به ا ل م ر أ ة ولو كان بسؤالها وذلك لعموم أ و ل إ ط ل ا ق قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أ ي سواء كانت ا ل م ر أ ة ر ا ض ي ة بها أ م كانت غير ر ا ض ي ة الطلاق يجب أ ن يكون للعده التي أ م ر الله تعالى بها وهي في ح ا ل ة الطهر الذي لم تمس به وثانيا ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما أ ن ك ر الطلاق في الحيض على عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يستقصله ولم ي س أ ل ه هل طلقت ا م ر أ ت ك بناء على رضاها وطلب منها أ م طلقتها بتعد منك و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة تقول ترك الاستئصال في ح ك ا ي ة ا ل أ ح و ا ل ينزل م ن ز ل ة العموم في المقال وبناء على ذلك ف إ ن النهي عن الطلاق في ح ا ل ة الحيض عام يشمل طلاق ا ل م ر أ ة برضاها أ و بغير رضاها ولو أو وسلم ولأقره الطلاق برضى المرأة في حالة الحيض جائزا أو كان بطلبها في حالة الحيض اتفصل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كان كان جائزا جائزا بن برضى عبد عمر في في فيما لو كان الطلاق في سؤالها ونهاه فيما إ ذ ا كان الطلاق من غير سؤال ولا بضنها فكونه لم يستفصل دل على أ ن الطلاق في كلا الحالتين حرام ويجب على الرجل الا ي ق ع ه في هذه الحاله ة ذ إذا ا بالنسبة للطلاق إذا وقع من الرجل أو وقع بسؤالها وأما بالنسبة للخلع من وقع وقع أو فالخلع له حال آ خ ر ه ذ ا الخلع في ح ا ل ة الحيض ل إ ط ل ا ق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به ويستوي في ذلك ح ا ل ة الحيض وحاله ة ا ل ر أطلق ا ل ل تعالى الحكم لا عليهما حالة الحيض وفي حالة ل ه مفتدته جناح ا في في وفي ص ه ر وثانيا ل أ ن النبي عليه الصلاه والسلام حينما شكت إ ل ي ه ز و ج ة ثابت بن قيس زوجها و أ ن ه لا يصلح لها و أ ن ه ا تكره الكفر في ا ل إ س ل ا م أ م ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء قال لها أ ت ر د ي ن عليه حديقته قالت نعم ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها ولم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حائض أ م طاهر وترك ا ل ا س ت ف ط ا ل هنا يدل على أ ن الخلع جائز في كلا حالتي الطهر والحيض ل أ ن ه لو كان يحرم الخلع في ح ا ل ة الحيض كما يحرم الطلاق لاستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل أ م ر زوجها أ ن يستفصلا ه عن ح ق ي ق ة حالها ف إ ذ ا كانت حائضا منعه من ا ل م خ ا ل ع ة و إ ن كانت طاهرا أ م ر ه بها فكونه لم يستفصلها ولم ي أ م ر زوجها أ ن يستفصلها دليل على أ ن على أن الخلع جائز في كلا ل ح ا ل ي ن وهذا ب ا ل ن س ب ة للمراه أ ة إ ذ سألت ي اذا ل ل خ ع إ كان الخلع من قبلها و أ م ا إ ذ ا كان الخلع من قبل ا ل أ ج ن ب ي كما مر معنا في مباحث الخلع كان تبرع أ ج ن ب ي بدفع المهر للرجل على أ ن يقتلع من ا ل م ر أ ة ب ف ض ا ل م ن ا ز ع ة والخلاف القائم بينه وبينها ق ل لا يصح إذا كان في حالة الحي ويضح في حالة الطهر بأنه حينما كان طلب الخلع هذا بأنه إذا كان حينما كان يصح في ويضح في منها مباشرة علمنا أنها تريد من زوجها بأي وسيلة من ولذلك ب ب ه ا اجيز له ان يوقع الخلع في ح ا ل ة الحيض و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للرجل ا ل أ ج ن ب ي ف إ ن ه لا يعلم ان ل آ أن المراه أ ة تريد ل ل ا ا س ت ع ج ب ذ ا الخلع أم لا أم تريد الاستعجال بهذا الخلع ولما كان الخلع عندنا طلاقاً كان عندنا أ ج ر ي ن ا ه في ح ا ل ة بذل ا ل أ ج ن ب ي مجرى الطلاق حينما تكون بطلب من ا ل م ر أ ة و ب ذ ل من ا ل م ر أ ة نعلم يقينا أ ن ه ا تريد الخلاص و أ ن ه ا ب ح ا ج ة لهذا ولذلك أ ج ز ن ا ه في ح ا ل ة الحج و أ م ا إ ذ ا بذل ا ل أ ج ن ب ي المال الخلع يصح فيما لو كانت ا ل م ر أ ة طاهرا ولا يجوز فيما إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة حائضا بل يعتبر طلاقا بدعيا لأنه هذه ا ل ن ا ح ي ة التي نظرنا إ ل ي ه ا في ح ا ل ة الخلع ب ق ل ب من ا ل م ر أ ة لا نستطيع تيقنها فيما لو بذل المال الرجل الاجنبي ثم ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعض الصور التي يطلق الرجل فيها زوجته متى تكون هذه الصور ب د ع ي ة ومتى تكون س ن ي ة قال فلو قال الرجل لزوجته أ ن ت طالق مع أو في حيضك آخر、حيضة. قال أنت أو طالق مع آخر حيضك فهذا ي حيضك آخر قال ف طلاق سني ب ا ل أ ص ح ل أ ن ه يستعقب الشروع في ا ل ع د ة ما دام في آ خ ر الحيض م ع ن اي ه ا ف آخر ل حينما ظ لحظات ة من ح ض ي ا ح تتيقن طهرها ل أ ن ه ا لا تعلم أ ن ه ا قد انتهت من الحيض إ ل ا بتيقن ي الطهر ف ك أ ن ه قال لها إ ذ ا ب ج ا ت بالطهر ف أ ن ت طالق ففي هذه ا ل ح ا ل ة يكون طلاقها طلاقا سنيا أ و قال لها أ ن ت طالق مع آ خ ر طهر لم ي ط أ فيه ما وطئها بالطهر قالها في آخره لأنه لو اخره يصير الطلاق بدعيا سواء أكان قد أوقعه في أم آ فإذا لم يطأ في إلا ذلك الطهر إلا أنه قال لها لم يطأ أنه أ ن ت طالق مع آ خ ر صهر قال في هذه ا ل ح ا ل ة لك أطلق انها ل ل ل ط ا بدعيا ق أ لا تعلم آ خ ر الصهر إ ل ا بدخول الحي و ك أ ن ه أ و ق ع الطلاق عليها مع ب د ا ي ة الحيضه ولذلك يكون الطلاق بدعيا فهذه في هي وهو امرأته البدعي يطلق الحي الصورة الأولى من الصور الطلاق وهو أن يطلق الرجل صور أن من و ا ل ض ر ب الثاني ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة من صور الطلاق البدعي ان يطلق ا ل ر ج ل ل ا م ر أ ة في طهر وطئها فيه على ما عرفناه من ا ل أ د ل ة ش ر ي ط ة أ ن تكون ا ل م ر أ ة ممن قد تحبل ل أ ن ه ا ليست ب ص غ ي ر ة ولا ي ا ئ س ة ولم يظهر حمل ل أ ن ه لو ظهر الحمل يعتبر الطلاق سنيا كما مر معنا في العديد فليطلق طاهرا او حاملا فاذا لم يظهر الحمل وطئ الرجل ولم يظهر الحمل ثم طلق زوجته فان الطلاق يعتبر بدعيا قال لأنه قد يظهر الحمل بعض الطلاق قد يطلق يطلق طلق قد لانه الحمل وبناء على ذلك يندم الرجل لان الانسان قد يطلق المرأة الحائل ولا يطلق المرأة الحامل على ذلك الحمل فإنه قد يندم فانه يندم يظهر ظهر ثم بعض فاذا ولذلك نهي عن طلاق ا ل م ر أ ة في الطهر إ ذ ا كان قد وطئها فيه ولم يظهر الحمل وهذا من حيث المعنى المعقول و أ م ا الدليل ا ل أ س ا س ي على هذه ا ل م س أ ل ة فهو النص على ما مر معنا قال ولو حائضا وطهرت فطلقها حائضا ثم طهرت فطلقها حائضا حائضا الطهر ولو ولو لم وطئ وطهرت وطئ طهرت فيه في ثم يطأ و يعتبر الطلاق أ ي ض ا بدعيا ل أ ن ه من المحتمل أ ن تحمل ا ل م ر أ ة في ح ا ل ة الحيض ب أ ن يكون هذا الدم الذي تراه ا ل م ر أ أن ة يكون دم ا ل س ح ا ب ة وليس دم حيض بأن ي ك و ن دم ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة قد تحمل وبناء على ذلك إ ذ ا وطئها في حيضها ثم طلقها في حاله الطهر فان هذا الطلاق يعتبر طلاقا بدعيا لكنه يجوز له مخالعتها في هذا كالحائض لانه اذا جاز مخالعه الحائض في حاله عدم الوطء فانه يجوز مخالعتها في حاله الوطء واما اذا ظهر على المراه حمل من الوطء فانه يجوز طلاقها ولا يعتبر هذا الطلاق طلاقا بدعيا ف إ ذ ا طلق الرجل طلاقا بدعيا ب ا ل ب و ا ب ط التي ذكرناها ك أ ن طلقها وهي حائض أ و طلقها بعد أ ن وطئها في الحيض أ و طلقها في طهر قد وطئها فيه ولم يظهر حمل إ ذ ا طلق الرجل ا ل م ر أ ة في هذه الحالات الثلاث قلنا إ ن الطلاق يقع ب أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بالمراجعه لكن مع وقوعه يندب للرجل أ ن يراجع زوجته التي طلقها وانما إ ن ش ء أ ك قال و ن طلق ب د ع ي سن سن نذبة إن له الرجعة ل شاء أي ثم ط قال بعد م م ا ط ه ر وإن ش اصحابنا ء أنتك أ وإنما قال ب أ ن ا ل م ر ا ج ع ة س ن ة ولم يقولوا هي و ا ج ب ة مع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها والأمر عند الأصوليين عند للوجوب إ ذ الاصل م توجد قرينة تطرفه قرينة عن ل إلى الندب أو إلى غيره من المعاني التي لها و و أو ج ب من قد ترد غيره في ا ل أ م ر أ ن ه للوجوب والحديث صحيح صريح في ا ل أ م ر إ ذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ومع ذلك لم يقل أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم بوجوب ا ل م ر ا ج ع ة فيما إ ذ ا طلق الرجل زوجته بدعيا في ح ا ل ة الحيض و إ ن م ا قالوا تندبوا ا ل م ر ا ج ع ة والسبب في هذا السبب الذي طرفهم عن القول بالوجوب هو ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة ا ل خ ل ا ف ي ة ا ل م ع ر و ف ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن وهي أ ن ا ل أ م ر ب ا ل أ م ر بالشيء هل يعتبر أ م ر ا بذلك الشيء كما لو قال أ ح د ن ا لوكيله زيد مر عمرا بكذا هل يعتبر هذا الكلام أ م ر ا ل ع م ر أ م لا يعتبر أ م ر ا ل ع م ر أ ي الرجل الثاني أ ن ا وكلت رجلا أ و أ م ر ت رجلا أ ن ي أ م ر آ خ ر كما لو كان لوكيلي وكيل وقلت لوكيلي مر وكيلك أ ن يبيع ا ل س ي ا ر ة هل يعتبر أ م ر ي هذا أ م ر ا للوكيل الثاني أي لوكيلي الوكيل أ م لا يعتبر أ م ر ا له ف إ ذ ا قلنا إ ن أ م ر ي هذا يعتبر أ م ر ا لوكيل الوكيل ف إ ن وكيل الوكيل يجوز له أ ن يبيع ا ل س ي ا ر ة م ب ا ش ر ة أ و بعد س ا ع ة أ و بعد ساعتين أ و بعد يوم أ و بعد يومين ما لم يبلغه نهي مني عن ب ي ع ه و إ ذ ا قلنا إن ان ل للوكيل ل أ م ر ا ا ث ي ا ل أ م ر ب ا ل أ م ر لا يكون أ م ر ا أ ن ا أ م ر ت وكيل ا ل أ و ل ان ي أ م ر وكيله الثاني قلت لوكيل ي ا ل أ و ل مره أ ن يبيع ا ل س ي ا ر ة وقلن ان ا ل أ م ر ب ا ل أ م ر ليس أ م ر ا ولم ه و يبلغه حتى ا ل آ ن الوكيل ا ل أ و ل لم يبلغ الوكيل الثاني بيع ا ل س ي ا ر ة فسمع امري ل لوكيل ا ل أ و ل ببيع ا ل س ي ا ر ة فذهب وباعها ما يعقد ا البيع ل أ ن ن ي ما أ م ر ت ه أ ن ا و إ ن م ا أ م ر ت وكيلي أ ن ي أ م ر ه فلا يصير م أ م و ر ا الا اذا أ م ر ه الوكيل ولو أ ن ه ذهب وباع ا ل س ي ا ر ة وكنت قد نهيت الوكيل ا ل أ و ل عن بيعها قلت له لا تبعها ف إ ن ب ي ع ه يعتبر بيع فضولي ل أ ن ه ما أ م ر بعد بالبيع هذه ا ل م س أ ل ة ت أ ت ي معنا هنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ي أ م ر عبد الله بن عمر م ب ا ش ر ة وحينما إ وإنما ن أن م أمر عمر فقاله مر عبد الله أن يراجعها. مره、فليراجعها. لم يأمر عبد الله مباشرة وإنما أمر عمر ا فقاله عبدالله يراجعها فليراجعها عبدالله و أ م ر عمر بن الخطاب ابنه لم ي أ م ر ه أ ن يراجعها ب أ م ر الشرع ووالد إ ن أن م أمره بأمر ا يراجعها ا ل والد يقول لوالده راجع ز و ج ت ه ما قال ر س و لعمر الله ل قل لعبد الله إ ن رسول الله يقول لك راجعها و إ ن م ا قال مره ف ل ي ر ا ج ع قال مره انت يعني امر أ ب لابنه مره فليراجعه ف أ م ر عمر لابنه عبد الله لم يكن أ م ر شرع و إ ن م ا كان أ م ر والد فحينما راجع عبد الله زوجته ما راجعها ب أ م ر الشرع و إ ن م ا راجعها من أ ج ل الوالد ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا ان ا ل ر ج ع ة مندوبه وليست و ا ج ب ة والدليل على هذه ا ل ق ا ع د ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أ و ل ا د ك م ب ا ل ص ل ا ة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر والولد الصغير ليس محلا للتكليف ولا يمكن أ ن يتوجه إ ل ي ه ا ل أ م ر أ ب د ا ف أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للاباء ليس أ م ر ا ل ل أ ب ن ا ء ل أ ن ه لو كان أ م ر ا ل ل أ ب ن ا ء لتوجه الخطاب إ ل ى ا ل أ ب ن ا ء م ب ا ش ر ة و ل ص ا ر محل تكليف مع اتفاق العلماء ج م ي على ا ع أ ن الصغير ما لم يبلغ مرفوع عنه القلم فهذه فرع فروعها فروع معروفة وهذا جليلها وهذا فرع من ولها فروع أخرى كثيرة عند ولذلك القاعدة الأصولين قال أصحابنا إن المراجعة عند كثيرة أخرى من إن إ ذ ا طلق الرجل زوجته في ح ا ل ة الحيض إ ن ا ل م ر ا ج ع ة تكون م ن د و ب ة وليست ب و ا ج ب ة قال و ل و ق ا ل ل ح انت أ طالق ل ل ب د ع ة وقع في الحال ل أ ن ه ا حائض وهو طلقها طلاق ب د ي أ و قال لها أ ن ت طالق ل ل س ن ة وهي حائض قال فيقع الطلاق حين تقطر أ و قال لمن في الطهر الذي لم تمس ب ه قالها انت قالق ل ل س ن ة وقع في الحال و إ ن مست فيه تطفر بعد حيض كانت ا ل م ر أ ة طاهرا قد مسها في ذلك الطور وقال أ ن ت قالق ل ل س ن ة فلا تطلق ا ل آ ن ل أ ن ه ا مست ولو طلقت الان يكون بدعيا ولا تطلق في الحيض و إ ن م ا تطفر بعد أ ن تحيض و ي أ ت ي طهرها الثاني او قال لمن ص ه ر ت أ ن ت قالق للبدعه ف إ ن كان قد مسها في هذا الصهر ف إ ن الطلاق يقع فورا ل أ ن ه طلاق بدعي و إ ل ا ب أ ن لم يمسها قال لها أ ن ت طالق للبدعه في ب د ا ي ة ط ه ر ه ا قال تنتظر حتى تحيض ف إ ذ ا حاضت وقع عليها الطلاق ويكون الطلاق في هذه الصور معلقا ولو قال لزوجته رجل قال لزوجتي أ ن ت طالق ط ل ق ة ح س ن ة أ و قال لها أ ن ت طالق أ ح س ن الطلاق أ و أ ك م ل الطلاق أ و أ ف ض ل الطلاق أ و أ ج م ل الطلاق قال ف ك أ ن ه قالها أ ن ت طالق ل ل س ن ة ف إ ن كان في حيض لم يقع حتى ت ط و ر و إ ن كان في طور قد مسها فيه لم يقع حتى ينتهي ط ه و ه وحتى تحيض ثم ت ط و ر عند ذلك يقع الطلاق وهذه الصور لا خلاف فيها قال و لها و قال ل أ ن ت طالق طلقه قبيحه ة أو أنت طالق أقبح أو أ ن طالق الطلاق ج أو أ ف ض أفضعه ح أبحشه ه أو أو ف نعم قال ك أ ن ه ق ا ل لها أنت طالق ل ل ب د ع ة ف إ ذ ا كانت حائط وقع الطلاق عليها م ب ا ش ر ة و إ ذ ا كانت طول قد مسته في طور لم ل يمسها فيه ف إ ن ه ا تطلق حينما تحيض قال إ ل ا أ ن ه لو كان لا يعرف هذه المعاني وقال لها هذا الكلام قالها انت صادق اقبح طلاق وكانت حائضا فلما ذهبت إ ل ى القاضي قال له وقع الطلاق عليك ا ل آ ن ل أ ن ك قد تقبح طلاق والطلاق القبيح يكون طلاق ا ل ب د ع ة قال له والله أ ي ه ا القاضي أ ن ا م ا أ ع ل م هذا أ ن ا مرادي ان الطلاق بذاته قبيح على ا ل م ر أ ة ان الطلاق بذاته قبيح على ا ل م ر أ ة م ا في الشيء اطبع الصلاق المرأة من فقلت لها أنت يعني أ ر ي د ان افارقها بشيء قبيح الا وهو الطلاق ما اريد الاله ما اريد هجرها ما اريد عقابها اريد ان افارقها بشيء قبيح وهو الطلاق فقلت الطالق طلاق قال لها أريد. أريد المعنى الشرعي للسنة والبدعة وإنما أريد المعنى اللغوي انتي هناكذا ما اريد وانما أريد اريد أطبع ظاهرا ما نقبل منه هذا الكلام ولكنه جنديا نقول له أ م ر ك الى الله تعالى ي ك ل الى دينه كما ذكرنا ذلك مرارا ي ك ل الى دينه ف إ ن كان صادقا في هذا ف ا ل م ر أ ة بينه وبين الله تعالى ل ي س ط ا د ق ه و إ ن كان كاذبا ف ا ل م ر أ ة صادق بينه وبين الله تعالى وكذلك طالق في الظاهر قال ولو قال لها أ ن ت طالق ط ل ق ة س ن ي ة ب د ع ي ة أ ومن طلقة الطلاق قال الحال ويلغو ذكر الصفتين ل قبيحة وقع حسنة في ا ذكر ت ض د ه ا و م ج م ل ة صور الطلاق التي يتكلم أو التي يتكلم في حلها وحرمتها وجوازها وعدم ج و و ا ا ز ه جوازها جمع التطليقات الثلاث ب ك ل م ة و ا ح د ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولا يحرم جمع الطلقات أي ب ل ظ ة و ا ح د ة وهذا باتفاق الفقهاء جميعا يقع الطلاق بغض ا النظر عن كونه يحل الجمع أ و يحرم إ ذ ذ ه ب ا ل م ا ل ك ي ة إ ل ى أ ن ه يجب توزيع الطلاق الثلاث على ث ل ا ث ة أ ق ر ا ء لكنه لو اوقعها معا فمع الاسم يقع الطلاق الثلاث وعند جماهير الفقهاء يقع ولا يحرم فهو ب ا ل إ ج م ا ع واقع لا خلاف فيه بين الفقهاء كالطلاق البجي د ع فيما قلنا لو بأن م حرام ع البدع كالطلاق ع يقع والجمهور على أنه ليس بحرام ويقع وبالإجماع هو واقع العلماء ت ب بحرام بين ر حراما والجمهور لا خلاف لكنه ليس أنه هو فيه بين العلماء. أ م ا أ ن ه ليس بحرام جمع الطلقات ا ل ث ل ا ث إ ذ ا عندنا م س أ ل ت ا ن جمع الطلقات ا ل ث ل ا ث بلفظ واحد هل هو جاء حرام أ م جائز وما وراء هذا يقع أ م لا يقع أ م ا الوقوع ام ا ل إ ج م ا ع لا خلاف فيه بين علماء ا ل أ م ة وقد أ ن ض ا ه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بناء على قواعد ا ل ش ر ي ع ة ا ل ث ا ب ت ة وبناء على أ ن ه كان الحكم كذلك و أ ق ر ه كل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ز ي ا د ة عن كونه تشريعا كان إ ج م ا ع ا ومن أ ف ت ى بخلاف ذلك فقد خ ر ق إ ج م ا ع ا ل أ م ة و ا ل أ م ر الثاني بغض النظر عن كونه يقع هل يحرم أ م يجوز ولا يحرم قلنا إ ن جماهير الفقهاء قالوا ب أ ن ه جائز قال ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه أ و قبل كلام الشافعي ا ل ا ل ة على جوازه وعدم تحريمه جمع الثلاث بلفظ واحد أ ن عويمر العجلان لما لاعن ا م ر أ ت ه في ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يخبره صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا تبين منه باللعام ولا ترجع إ ل ي ه بعد أ ن لاعنها طلقها ثلاثا يريد أ ن تبين منه والا ترجع إ ل ي ه وهو لا يعلم أ ن ا ل م ل ا ع ن ة تجعل ا ل م ر أ ة بائنا طلقها ثلاثا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ي ن ه ه عن هذا ولو كان ي ق ا ع الثلاث ب ل غ ظ واحد حراما لناه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقاله لا يجوز لك يا عويمر ان تطلق امراتك ثلاثا فلما طلق ثلاثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهه عن هذا دل على ان الطلاق بالثلاث في كلمه واحده جاهز وهذا حديث صحيح متفق على صحته لا خلاف فيه بين العلماء هذا أ وثانيا ل ا و ل أ ن ف ا ط م ة بنت قيس شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن ز و ج ه ان طلقها البتة ب ي عليه الصلاة والسلام أن زوجها طلقها البته ة فيما ا ر و الشافعي وأبو داود وابن حبان والحاكم والدار خطني وأبو أ ن ركانه بن عبد يزيد طلق امراته سهيمه المزنيه البته ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني طلقت امراتي سهيمه البته ووالله ما أردت إلا واحدة. ما اردت إ الا طلقة واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحده فقال ركانه والله ما أ ر د ت إ ل ا و ا ح د ة فردها إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ا ل ث ا ن ي ة في زمن عمر و ا ل ث ا ل ث ة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا ف قوله طلقت امراتي ا ل ب ت ة يفهم منه أ ن الطلاق ا ل ب ت ة كالطلاق ثلاثا ولذلك قال الامام إ م ل ش ا ف ع ي النبي ركانة الشافعي ق قال ه وهي تعني أو تفهم ا البتة البتة الثلاث ولذلك قال الإمام ا ولذلك ل تعني أو من رحمه الله تعالى يعني والله أعلم ثلاثا ولذلك قال لرسول الله اني ن طلقت امراتي أ البتة, البته ووالله ما اردت الا واحده فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له والله ما أ ر د ت إ ل ا و ا د